إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد أربعة أسلام لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان لهو أربعة أسلام الأول قلة العلم مثلا أن كل الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه أو قصور فهم يكون عنده علم يكون عنده علم واصم لكنه حجر لا يفهم هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية أو لتأصير في الطلب سام قصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها فيفوته شيء كثير الرابع سوء القصد بحيث يكون لا يريد إلا نصرائه فقط فهذا هو بالله يحرم يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب ما دواء هذه العلل والأفاة أول قلة العلم دواؤه ثلاثة ثلاثة أن يراجع النساء طالب كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع قصور فهم ها هذا المشكل لأنه غريزة لكن ثقوا بأنه بالتمرم يحصل على قوة الفهم بالتمرم يحصل على قوة الفهم وأضرب لكم مثلا لو أن الإنسان راجع كتب شيخ سامي بن تيميه أول ما يراجعه يقال هذه فيها رجم معجوج معجوج ما يمكن أن لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة إذن الفهم يحتاج إلى تمرين ومن, ومن تمارين الفهم المناقش مع الناس المناقش لأنه كثيرا ما يقيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم الثالث التقصير في الطلب دواه الجد والاجتهاد اجتهاد لا تتوانى ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب حتى عدم الترتيب في الطلب هذا أيضا يضر الإنسان ينقص علم. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فصعد يستعد للفهرس يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول الحاجة الأولى ينساها وهذا خطأ هذا هو اللي يقطع يقطع الأوقات عليك تقديعا ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عن عينيك عما سوى وإلا ستكون كالذي يلقطع الجراد من أرض جردان ما تحصل شيء أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهار أنت تراجع الفهدس مر عليك نسر غير التي تريد كنت فراج حالي هذا مبحث طيب هذا شوف شيء يقول المؤلف يضيع عليك الوقت هذا من التقصير في الطلب مو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي كيفي الرابع سوء القصد هذا بعد عنه سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونص اللهم عز وجل فإذا قصر الإنسان حفظ الشريعة ونقع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب عند غير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد وأن الله ينزع بركة العلم من حرص على أن يكون قصده حسنا فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان هي في عدم تبيين الأحكام الشرعية وإلا فالله عز وجل تكفل يريد الله ليبين لي لكم من فوائد هذه العادة الكريمة كمال هذه هذه الأمة وشريعتها كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب ويهديكم سنة النبي من قبل وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة لأنها عيب قال فأنا اللبن كمن الله بهم مكارم الأخلاق ومحاسن العمال فكمل القصر به على الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا قال كما كتب على الذين قبلكم إشهادة بهذه الأمة وأنها فيها الفضائل التي لغيرها وكثرية لها أيضاً، يعني لا تظنوا أن تتنفّن إياكم باصيام خاص لكم بل لكم ولغيركم. طيب من فو من من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين من قِلَّةٍ لِنَفْسٍ نعم أي هذه إرادة المحبة إذن فالله تعالى يحب منا أن نتوم قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل واجه أن التوبة له ولدنا من الذي يعود عليه نفسها نحن وهو يحبها لمصلحتنا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فالطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة فإذا بالحطام ناقته فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأني شدة الفرح. طرح الله أكثر الله أقول تكون مسعدين يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياه مستعدون للإنذار ما, ما أرى هذا والحمد لله اللقاء صلي والنجناء معذور وليف ارتفاعي وليف اربعين ألا إنه انه راح اراقب الشغل بعد ما انتهى بكره واتصلت انا ودكتور ايه بس ما شفتني لكن اتفق هذا اللي قاله له ايه احنا نوصل مثل ما لو اخبرت كل واحد لنا لنا لنا في اللقاء اليوم اللقاء الأسبوع كلمة اللي هو الخماسة وضعة طويلة يعني فيها ركل كلام على القصوف وأسباب والقومية والشريعة وفيها ايضا مسائل مهمة نعم يصح لعموم قول التصلح لكن سنها الاجتماعات. ها الاجتماع. ونعطيك هذا. لا تجيب أن المطالب به الأب تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم غير اسلام مسلمين ماذا لا اسم مسلمين؟ مباشرة مباشرة ماذا؟ الختاب مباشرة من اليقاء؟ المسلم عن غابة مهدخاء العملية الآن سهلة للحام نعم إذا شبنا الإسلام هش نصبه شوي من هو عليها الدور نمتعل ال... والله من الهزب عليك قال الله سعده والله مريد أن يتوب عليك ما في النعم ما ليه الرسول توصل الله كمان هذه القصه سريعه نلاحظ ذات إسمائي من أسماعيل الله وهما العلم والحكيم وما تضمناهم من وصفه فالعلم تضمنا العلم والحكيم تضمن الحكم والحكم الحكم والحكم لأنه مستق من الحكم والحكم ومن فوائد آيات الكريمة اتناع الإنسان بما يجل الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني وجذلك انما يجريه الله عز وجل من الاحكام مقروم بالحكمة واذا علمت ذلك اقتنعت سواء كان هذا في الاحكام الكونية او في الاحكام الشرعية حق المصائب التي تنال العباد لا شك ان لها حكمة حكمة يقتنع الإنسان بوجوده ولا يعتذر لا يعتذر على الله تعالى به ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل مراقبة الله في السدر والألان من عينة أخر من سفة العلم من ثبوت سفة العلم لأنك متى علمت أن الله عالم بك، فإن ذلك يُوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن لا يجدك حيث أمره ولا يجدك حيث نهى. ومن من فائدة تقريرها نشر على التوبة. وقد نرى علينا ذلك طريبا وبينا عنا شرط التوبة كم ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات قد يقول قائل هذا مع ما أنا قبله تكرار لأنه قال يريد الله يبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم نقول الفائدة من ذلك شيئا الشيء الأول التوقيت وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد توبة علينا فإن ذلك مما يصدنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل هذا الثاني التوقئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني التمهيد وتوضع لما ذكر بعده وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة لهذا فرره والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الذين يتبعون الشهوات من هم يشمل الكاثر والفأسر لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات والفاسق كذلك قال الله تعالى فخالف من بعدهم خالف أضاء واتبعوا واتبهوا الشهوات فسوف يلقون غئيا إلا من ذات فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا أي تنحرف عما يريد الله سبحانه وتعالى لكم من أسباب التوظى وهفير الأوامر وترك النواة فهم ينجدون شيئا والله يريد شيئا بخلاله ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم التغفير ضده ضد التفقيل وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواه. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة، الوضوء والغسل والتعمر قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرق ولكن يريد ليطهركم وكذلك في النواه. خفت عنه فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ابتورتم إليه فلا بحرام وهذا تخفيف لله الحمد على على العباد وقوله يريد الله أن يخفت عنكم الإرادة هنا شرعية وليس قومية لماذا لأن الله يقدر على العبد أشياء تدخل عليه تقول عليه العبادات بها أي بسررية لكن شرأة لا يريد منا أن نشق على أنفسنا بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمر بن عاص لأصم من الدهر ولا أقوم, ولا أقوم من الليل ما عشت. نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عن ضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل الذي حق حقا وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق فالإرادة إذن إرادة شرعية قال وخلق الإنسان ضعيفا ألوان هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد أي وقد خلق الإنسان ضعيفا وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم كأننا قائل نقول لماذا قال لعمل الإنسان كون قضعيفا أي خلق الله زوجا ضعيفا ضعيفا في كل أموره ضعيفا في جسمنه ضعيفا في إرادته ضعيفا في علمه ضعيف في كل شيء والدليل على ذلك أنه لا تحمل لا تحمل البرودة في الشتاء ولا الحرب الصيف ولا الاعتاب فهو ضعيف. فكانت الشراء مناسبة مناسبة لحاله وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان في كيده العظيم ضعيف فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفا أن نكون أقوياء على الشيطان لأن الشيطان كيده كيده ضعيف ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه وأن نذكر بقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدنا وقول خرق الإنسان ضعيفا كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ملّة لمحلها من العراب ما محلها من العراب حال حال لأنها وصف بعد معرفة والوصف بعد المعرفة حال والوصف بعد المكرة صفح يعني نعتم في هاتين الآياتين فوال أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كبر قوله والله يريد أن يتوب عليهم لأن التوكيد تزداد به الطمأنين ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها، فهو عالم بما في القلوب قلوب أهل الخير وأهل الشر، ولقد خرج من ونعلم ما توصف به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر، الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيماً والشهوات قد تكون شهوة باطل وفرج وقد تكون شهوة فكر وقلب وكل الأمرين مهادثون وفيها أيضاً من فوائد العاف كريمة الحذر من أهل البدع حذر من أهل البدع لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات الجاهل منهم عندهم شبهات يكتبس عليه بالباطل والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله ففي الآية الحذر أو التأذير من هؤلاء وهؤلاء ومن فوائد آيات الكريمة الإشارة إلى انحقاط مرتبة الذين اتبعون الشهوات حيث جعلهم أجباء اتبعون الشهوات تقودهم الشهوات وهذا دل أن يكون الإنسان تابعا للشهوات لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صارت تابعا وكأنه مجبر على ذلك ومن فائد العيس الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل من أين ترخل أن تنيلوا ميلا عظيما فإذا كانت ذلك فإننا إذا منا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما بسئل الله سلامه أبدا ها؟ مستحيل أن نسلم كلا سبب لفصوم وهل وفق ال الأرض بين الشمس والقمر نعم أقول سأل الأخ محمد السلامه يقول فيه ناس الصلاة والبارح صاروا كسوف وأقول يمكن لي يتوقع ليل يصي صلون أيضا لأن الليل سيكون أكثر ظل نعم ولكني أقول مستحيل أن ي أن يقع كسوف في غير الليال الإبدار الإبدار الليال الإبدار يعني إليه 14, 15, 16 أو 13, 14, 15 هذا مستحيل يعني سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر هكذا مثل هذه الأرض تفع أما إذا قربت إذا قرب القمر من الشمس هو مستحيل. أنت تكسب. ووين وين ترقد الأرض؟ لكن إذا هذا في الأفق الشرقي وهذا في الأفق الغربي هنا أيضا تكون الأرض في احتمالات تكون بينهم. لكن غير هذا لا يمكن. لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوفه مرتين في الشهر. مستحيل. لأن الكسوف يقع كل من الليالة الدار بعد الليالة الدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس قريبا من الشمس إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن أن يكون على الكسور, على الكسور الثاني علامة الكسوف ما يكون الثل الثل إلا, إلا مما يلي الشمس هذا البارح الثل من فوق لأن العادة من الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا لأنه الذي يكون منه النور والذي الذي الشمس فإذا كان كذلك فإذا رأيس الثلمة في الجانب الآخر المقابل م. لما يلي الشمس فهذه لسه بك. لقيه لكن إخواننا رأوه حواليه سلف رجمن ويمكنه هذا ماشأ ما, ما حضر رجوف من من 16 سبتعشر وصور ذلك 16 ممنوع منوه بالبلاد منو شافوها من الفلم قال ابتزع إلى إلى الصلاة حتى حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لها البيت من الناس يعني كثروا الزهم والذي البيت للبيت وقال ترى الناس ينتظرون في المسجد تعجبت كتبان كانوا ماذا لي وقعت شوية وانتظرت شوية ولم أدن واحد الصلاة خير منهم ثلاث مرات أو أربع مرات لا لا الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة, أصلاة الجامعة. لا ما هو في السنة في الشهر أقول ما يمكن تكسير باء الشمس أو القمر في الشهر مرتين يمكنني يمكن الباره يمكن. هي ما في بس ما في بس أقول الله أن تعجبني من من أعجب ما جرح نعم صلاة مسجد مش لادين أنا أدا فصلت بعض فلان يسلمي قلت رح در على المساجد ولا شوف يصلي اللي له لا يكمل صلاة كسوف يكملونه صلاة نافلة ويسلمون ويمشون هو, هو واحد هنا أمي صلنا عبد الله Thank you. <coughs> في ااا بالله من الشباب هكين قالوا ماك تبارك وتعالى نعم كده اذا منين في اي ايه اي يريد الله وعيد. يريد الله ليبين لكم والله أن يبين لكم يا أجمعكم أن الذي مقبل ما هي أخذ الفوائد والله يجدنا شبعاً كذا طيب إيش إن نعم هذه أنت. بقى الآية اللي بعدها. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا موجز درس الليلة. نعم. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف عن العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها. أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن بوائدها الحث على اتباع رخص الله لأن الرخص من التيسير وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤثر رخص كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى عزائمه ومن فائده أنه إذا تعارض في العتبة عند المستدل بين التيسير والتعسير الأول أن يأخذ التيسير لأن هذا هو مراد الله عز وجل ومن آيات ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى العلة لإعرادة التخليف على العباد وهي قوله وخلق الإنسان ضعيفا ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنك أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطغى أو يزيد لقوله وخلق الإنسان ضعيفا ومن فوائد ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إذا علم لقوله وخلق الإنسان فإن فإن الخالق والله أذى وجل معلوم بالضرورة وقد يكون من فوائد الآية أنما كان مكروها بالعبد فإن الله يعبدرو عنه بالبناء المفعول خلق الإنسان ولم يقل وخرق الله معنى ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها ويؤجد هذا قول الجن وأن لا ندري أشر يريد بمن في الأرض أَمْ أَرَادَ بهم ربهم رَشِدًا ويؤيده أيضاً ما في صورة فاتحة صراط الذين أنعمت عليهم فأضاف النعمة الله وقال في الغضب غير المغضوب عليهم ولم يقل الذي غضبت عليهم مع أن المغضوب عليهم أول ما غضب عليهم والله عز وجل ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادئ فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرا بالنداء وتوجيه النداء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص. في الإيمان يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه كما جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنها عنه ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم كأنه كأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإن لهنا ناهية ولذلك جزم الفعل بعدها بحق النوم لا تأكلوا أموالكم أي ما تتمولون من قليل أو كثير من عروض أو نقود من ديون أو أعيان عام كل الأمور، وقول بينكم أي في التعامل، لأن أثر المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا، أما إذا كان من واحد إلى واحد فهذا قد أكل مال بينكم أي في حال تعاملكم، وقول بالباطل الباطل في اللغة أضائع سدا. الهالك اللي ما في ما في خير والمراد بالنباطل هنا ما خالف الشر لأن الشر حق وما خالفه باطل والمعنى لهذا لا تأكل أموالكم بينكم على وجه يخالف الشر مثل الرباح والغش والكذب والتلبس وما ذلك إلا أن تكون، إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراضي منكم، فهذا لا لا بأس به، وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إِلَّا أَنْ تكون تِجَارَةً عن تَرَاضٍ منكم ليس من جنس الأكل بالباطل فهو أكل بإيش بحق أكل بحق والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى إيش من غير جنس المستثنى منه وهنا لابد أن يكون المنقطع لأن التجارة تراض منا ليست أكل بالباطل بل هي أكل بحق ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية من إلا أن تكون تجارة فيها قراءتان سعيدتان تجارة في الرف وتجارة في أما على قراءة الرف فلا إشكل فيها يعني إلا أن تحدث تجارة بينهم وهنا تكون تكون كان تاما لا ناقص وأما على قراءة النص فإن كان ناقص تكون ناقص متجارة خبرها واسمها مستتر اسمها مستتر وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقبيره هي مع أن الأكل لا تأكل مذكرة مذكرة فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة ما لا يصح ولكن ها هنا فائدة وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس. فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني يجوز مراعاة الأول أو الثاني عرفتم إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس جاز أن يذكر أو مؤنث أن يذكر باعتبار مرجعه السابق وأن يؤنث باعتبار مرجع اللح فهنا أنث باعتبار باعتبار مرجعه الثاني لا يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم والتجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح من أجل الربح هذه تجارة ومنه قول الفقهاء عروض التجارة أما ما يهدى ما يهدى أو يرهن أو يعاء فهذا ليس بتجارة وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل فهذا ليس ليس بتجارة لأن لا أقصد به الربح وحين إذ يبقى في مذنون الآيات إشكال إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم لماذا لم يذكرها فقيل إنها لم تذكر يعني التعامل غير قص التجارة لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة وهي التي يقع فيها الم هنا وهي التي يقع فيها المشاح وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي وكذلك العريه وكذلك الرهن وما أخذ وما وما تريد الحاجه فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاؤن، لأن الإنسان يقصد بذلك الحاجة لا قصد الربح، فلهذا ذكرت التجارة، وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من من عقود التجارة، إلا أن عن كراث منكم عن فراق، أجار مشهور متعلق محتوف تقديره صادرة عن تراضي منكم أو حاصلة عن تراضي منكم وتراضي هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين الآخر والمعدل وقوله عن تراضي منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم فلو رضي الاب ببيع ابنه ولبن المرضى والملك لابن هلا عبره برضا الاب ثم قال هنا نعم لو رضي الاب ببيع مال ابنه دون ذلك فانه لا لا لا, لا عبره برضاه قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا تقتلوا أنفسكم القتل مهروف إزهاق النفس ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى انتحار أقول المراد أنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فإن الإنسان لا يلمز نفسه إن معنى صغيرة اي ايهما المراد؟ نقول هو شامل نقول هو شامل فلا يقصر عن من يقتل نفس الا من يقتل نفسه نفسه ولا ولا يقتل من يقتل غيره قال الايه شامله لهذا وهذا فان كان المراد لا تقتلوا انفسكم انتم فلا اشكاله في الا ان كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إذا اجتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهى وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه أغراء وحث يعني كأنه هو نفس. في إغراء الإنسان أن تجنب قتل الغير وتحمل للإنسان أو حمل الإنسان تحمل على أخيه وقوله إن الله كان بكم رحيما الجملة تعليل لما قبلها تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النبوس فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم ومن رحمته تحريم أقل الأموال بيننا بالباطل وتحريم أو النهي النهي عن أقل الأموال بيننا بالباطل والثاني النهي عن قتل أنفسنا فإن هذا من رحمه الله بنا وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاق والنزاع وربما يؤدي إلى استخدام المسلح وقتل الناس واضح. وقول الله كان بكم رحيما. بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين. لأن الخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمن ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى نصوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام فرحمه التي تصب الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لمن المؤمنين أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد. نعم. أين هم نعم نعم على أن الآية في قوله ويأتوا فبعدينكم إلى التهلكة قيل المراد بها لا تسلق لها قد لا تسلق لها وليس المراد الإلقاد لنفسه إلى ما ينزلقها كالقتل والتعرض له لا تنصيها من الآية عامة لا تلق بيدكم الاتهلكة يا أعراء لن ينزل في ذلك معا. نعم وهي. نعم واحده امم ما نعم انا بيقول على التوفيق القرينا انه وقت ما بدات اتجاه الغريب كده كده يعني انا هفرجع رقوبة المؤتد على نفسك رقوبة المؤتد على نفسك أنه مخلص من الرئيس ومعابدين ليس إذا قتل نفسك هذا نفسك يغلق عرب نعم قليلاً أنه يعبر عن الميت بعض النظام في النفسك وكوان الله في حسنك كلام الله في حسن المعنى العيد الحمد لله عليهم أول من توميث على واحد أما لو قلنا المراد من أنفسنا على الغيب هنا يسألها بخص يقول ليش على هذا من هذا بيأخذ القليل أما إذا قلنا أنه عام نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم استفاد منه رسول يعني يحبوا ما يحبوا الله لكنه أوليش في الآية حتى نفتر من طواعي نعم نصي نونسعين يعني هذا الواو حفظ ولا تفترون المغارب يقول لا تقول أنفسكم بأفل الأموات بل يقال أنه أعجبها بإذن ذكر المنه عن الأموال وعن الأموال بسنة هذه الأموال تلك الإنفاق في سبيل الله إنه بأطل المال أطل المال الغيب دانا يقصر إلى ثم الشروع فيكون سبباً يكون سبباً سرك. من هذا السرك كذا سين حمد الحمد. وينه؟ سين حمد الحمد. إن شاء الله. كان حديثنا العظيم. منا جلسنا كذا شيء. نقرأ شرحة طحوية. ولا شرحة. العقيد الوسطي الدولة لله يدوني الله تعالى بالحكمة والموعدة الحسنة والمجاربة بالتي هي أحسن ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذي نظرم منهم. ولا ينكرون على أحد اجتهادة إذا لم يخالف اجماع السلف أو النص القرآني أو, أو النبوي قَالَ الَّذِينَ فَتَحْتَ الْأَيْمَانَ وَكُمْ كَاتُونَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَعْلَامِ وَلَقَدْ كَانَتْ أَيْمَانُكُمْ كَأَعْلَامٍ مُسْتَقِيمَةً وَلَقَدْ كَانَتْ أَيْمَانُهُمْ كَأَعْلَامٍ مُسْتَقِيمَةً وَلَقَدْ كَانَتْ أَيْمَانُهُمْ كَأَعْلَامٍ مُسْتَقِيمَةً وَلَقَدْ كَانَتْ أَيْمَانُهُمْ الله تان على كل شيء سبيدا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سبق الكلام على أول هذه الآية وهذا ليس فيه شيء هذه ملاقص ما ما ما كملها ما كملها ماخذناه بيج إذا نأخذ فوائد هذه الآية في هذه الآية من فوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم في الباطن وفي تحريم أخذ مال الإنسان بغير زبالة، لقوله إلا أن تكون تجارة عن ترا الميل. وفي هذين تحريم التعامل المحرم ولو كان في ذمة من الطرفين، لأن التعامل المحرم أخذ المال بالباطل، وأن هذا فرط الطرفان على تعامل الجفاود. فإن ذلك محرم <تصفيق> ومن فائدها أن من مقتر الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه أصباب لمن إلى المؤمنين ومن فوائد الآيات الكريمة اشتراف الرضا في عقود المعاملات لقوله إلا أن تكون سيارة عن تراض منكم والرضا إذا كان سادقا العقد لا اشتعل في جارة العقد والصرحة ولكن إذا كان لاحقا فهل ينفذ العقد أم لا وذلك فيما يسمى عند أهل العلم في التصرف الفضول يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه ولكن ألن فيما بعد ورضي فهل يقع العقد السابق صحيحا أو باطلا إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراب منكر قلنا إنه يكون صحيحا لأن هذه هذه التجارة صار مآلها إلى إلى التراب وهذا القول هو الراجل أن تصرف الفضولي أو التصرف الفضول أدر بهذا بهذا إذا أذن به صاحب فإنه جائز نافذ وذلك لأن عموم قوله إذا أن تكونوا في التجارة لأن تأرض يدخل في هذه الصورة ولكن بعض أهل العلم قال لا صف مطلق لا صف مطلق سواء عدل أو لم يعدل وسواء تصرف في لمته أو في علم الماء وسواء كان في الشراء أو في البيت وبعض الظلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيت فقال إذا اشتراه له في ذمته ولم نسميه في العقد ورضي فلا بأس وإلا فلا ولكن الطول الغالي أنه مكى رضي ولو بأس العقل فإنه يقال العقد صحيحي ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل قتل الإنسان نفسه بقوله ولا تقتلوا أنفسكم وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه ومن فوائد هذه العرب الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه لأنه نهاه أن يقتل نفسه فصارت أرحم به من نفسه ومن فوائد هذه العرب الكريمة اكتات صفة الرحمة لله وقوله إن الله كان بكم رحيما والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل وأنكرها المعطلة أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكين يعني لم يقولوا إن الله لسره رحمة بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا متعلنين لأن رحمتك فيها شيء من الذكاء واللين، والله عز وجل لا يوصف هذا. فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان. قالوا نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان والإحسان فهذا ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر, ظاهر القرآن وخالقوا إجماع السلف خالقوا إجماع السلف وإجماع السلف قد يقول قائل أين إجماع السلف فنقول إن القرآن نزل في اللغة العربية وفهموه, وفهموه على مقتضاء اللغة العربية فإذا أثبت الله النفس الرحمة أثبتوا له الرحمة لأن هذا هو الأصل ونقول لمن قال إنه لا إجماع يأتي بحرف موافق للسلف يفسرون الرحمة في ظاهر راحل وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبهه ولبسه وقال عين يجمع السلام نقول القرآن بين عيديهم ولم يفسروه بخلاع ظاهره والأصل أنهم فهموه على عيدي على ظاهره بمتضل لسان العربي ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من المشابهة المخلوق زعنكم والمخلوق له إرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر يريدون عرب الدنيا والله يريد الآخر إنما الأعمال في النجاة ولا أحد يشهد لأن المخلوق له إرادة فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق بك وإرادة الخالق تليق بك قلنا لهم ورحمت الخالق كليه به ورحمت المخلوق كليه به وكذلك إلى الصحفون الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي المخلوقة قلنا النعمة لا تكون إلا بالإرادة والإرادة لا تكون إلا برحمة من لم يرحم لم يرزق ولا ملك وبهذا تبير بطلان تحريفهم ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تخليف ولو سألناكم الآن أيما أعظم أن يحرّف القرآن والسنة فيما يتعلق بسباك الله أو فيما يتعلق بالأحكام التكريفية المتعلقة بأخاذ العديد الأول سنة لأن الأول لا مجال للعقل فيه فالواجب زاؤه على ظاهره أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالغياس مثلا فيكون التحريف فيها أخوة وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون على شد على من حرف النصور فيما تعلق بجأن المتلة ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما تعلق بسرات في الرضا عز وجل. ومن فوائد هذه الكريمة جواد تجار والاستجار، لأن الله أقر ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة، وظهر الآية العموم أن التجارة جائز في دول كاف والشرف ولذة ثقة من الناس ولمن ولمنجونة. فلا علب على الإسلام أن يبتجد ويطلب الرزق ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين في السعي إلى الجمعة عند نجائها وقال فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا منها إلى الله واذكروا الله كثيرا لما أمرنا في طالة الرزق في الصلاة من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله قال ادروا من الله واذكر الله حتى لا تنسى واذكر الله كريم لعلكم على كل حال التجارة جائمة ولا ولا عيب على الكنفين ويذكر في تاريخ أن هذا ذكر رب الله عنه لما ولي على المسلمين خريفا نزل إلى السوق يجب يشتر له كيف تلو تسل عن تصيب مسؤولي قال لا بد أن صبر أبو له نصيبا معينا من بيت المعال بقدر كفاية طيب الله عندي طيب ما هي التجارة المجمومة التجارة المجمومة ما صدت عن ذكر الله ولهذا انفدح الله الرجاء الذين لا تبهيهم تجارة ولا بيع عن الله وإيقان الصلاة وإيقاء الذكر. قال بعض أهد العلم والتجارة التي يقصد بها المكافرة في الدنيا هي عيض مهنومة لأن الغالب أن من كانت هذه نجته أن تصدهم التجارة عن ذكر الله فإذا رأت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجارة فأمسك أمسك. لأن ذلك يكشى أن نكون على حساب الدين ثم قال الله تعالى، وهو منتجه في الليلة ومن يبعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآفة السابقة فقط خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يقال ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة فإن هذه الأولى شلال فلنقوم من يقال ذلك الضمير رشارة تعود إلى إلى أقرب من الفور. أي من يأكل الأموال بالضافة إلا ما استثن ومن يقتل النفس عدوانا وظلم من عدوان أي جداء لأن يفعله عن قصد وظلم قيل إنها من ذاب خطف مراد في على مراد فيه لأن ظل عدوان والعدوان ظل وقيل بل بينهما فرق فالعذوان ما فعل عن قصد. والظلم يعود إلى نفس الفاعل فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله واعتدى على غيره فقط له وظلم نفسه ظلم نفسه فيكون عذوانا باعتبار الغير وظلما باعتبار نعم النك و أيهما أصح الثاني أصح لأن حمل الكلام على التأسيس حوله من حوله على من حوله على متراد لأنك إذا جعلته متراد إذا جعلتهما مترادبتين صار ذلك تكرارا لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل هذا هو الأصل وليس نقول عدوانا أي عن أند وقصد وهو عدوانا على غير ظلما أي للنفس لأنك نعلم معاقل ظلم للنفس هكذا عبد الله معنا قال فسوف نسليه نارا أي ندخله نارا تحرقه وهذه نسلع ناراً نصبت مأولين ليس أصدهما المبتدأ والخضر فتكون من ذا كسى نعم فسوف نسله نارا أي ندخله ناراً تصلى يصلىها فتحرقه وكان ذلك على الله يسيرا كان ذلك المنسر إليه إذ خاله النار الذي يسلع الذي يسلعها كان على الله يسيرا أي سهلا لأنه لا يمانعه أحد في ملكه التعييب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا لكنه على الله يسير سهل إنما أمه إذا أرى بسيئا أن يقول له كن فيكون اعراب هذه الايه من ما هي شرطيه وفي هذا الشرط يفعل وجوابه فساو فنشئ له نارا وارتبطت الجمله بجواب الهاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو ثور والجواب اللي يحتاج إلى رب بالفعل مجموع في قول الشاعر اسمية طلبية وبجامل وبناء وقد وبلن وبالتسوير تنفيذ طيب أين سوف التنفيذ هنا نفسه في قوله وبالتنفيذ من فوائد الآية الكريمه التحريم من فعل هذه المنديات وذلك بالوعيد عليها النار ومن فوائدها أن فعل هذه المنديات من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه بالنار وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته بقوله وكان ذلك على الله جسيرا ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه بقوله نسليه نارا لأن الضمير هنا تقطيره نحن وهو رمير العظمة وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنفراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد وينسى الآيات من السماء الدالة على أن الله إله واحد يعني الله تعالى طمس على قلبه. ومن طمس الله على قلبه فإنه لا تبين له الحق ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما, تنهو ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا هنا عدود عن غيبة الاخطار أين الغيبة ومن يفعل ذلك يسليه وأما إن تجتمبوا بهذا الاخطار يخاطب الله أسلامه على العباد في قوله إن تجتمبوا أي تبتعبوا عن كباعي ما كباعي كم كبيرة وما تنهون عنه النهي هو طلب الكب هذا وقت نستعذ متن نخشى عينا ينحاكم ضرعا مكفر عن كل سيئات اي صغائر بالذنب يكفر ماقوم من الكفر ومغفرة فالتكفير اذا معناه صفى السيئات وذلك بالعرف عنها وقوموا عز وجل سيئاتكم جمسية والمراد بها هنا الصغيرة والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلك الكبائر إن تجتنبوا كبائر مثلا عنه يكفي عنكم سيئاتكم وإلا في وإلا في الأصل أن نستجية عام الكبيرة ولا الصغيرة، وهذه من من بلغة القرآن أن نعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، ومن ذلك ثور تعالى فانصرف بات أو انصرف مياه، لو قال عبد الله ما من اثبات. فراجع. ما دليل أنه قوبت بقول هو المفروق جميع مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا لكن إذا عرفت أن الله هتوجد يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية عرفت عن المرات بالثبات أي الفراد طيب وقوله أكبر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما فالمدخل الكريم هو الجنة لأنها دار الكام دار الفضل دار الهسان دار السلام وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخرا لأنه من الرباع واسم المكان أو الزمان والمصدر المين إذا كان من الرضائي فهو على وزن مفعل <تصفيق> لا على وزن مفعل ولهذا تقول أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما مقاما وتقول قام الرجل فينا مقاما يعني لأنه من الثلاثة على هذا مدخلكم مدخلاً صارت بغم المين لأنها من من الرضاء من أدخل يدخل مدخلكم مدخلاً كريم أي مدخلكم في مكان تقول كريم لنعنى على أن مدخل هنا اسم مكان ويجوز أن تكونوا مصدرا ميميا أي ندخلكم إدخالا كريما ويجوز أن يراد بها هذا وهذا أي أن الكرم وصف للإدخال ولمكان تقول فإذا قال الطائر ما هي الكبائر قلنا الكبائر وقد جاء في الحديث الأحريف بعدها في ثلاث وعرضة وسبع وكسع وكفاوة الأحريف ومن ثم اختلف العلماء فقيل إن الكبائر ما نصبع على أنه من الكبائر وما سوى ذلك فهو من الصغائر ففي عدد بدقرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر كذلك قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراق بالله وأقوق الوالدين وكان متفعا وجلس وقال ألا وشهدت الجور وقول الجور وورد عنه أيضا اجتنبوا السبع الموفقات وأدها رسوله عن كبار فقال فسع وعدها ومن ثم افتلوا العلماء فمنهم من قال ما ورد أنه من الكبار فهو كبير وما لا فهو صغير وقال سولة ما عباس رسول الله عنهما عن الكبار عنها سبل فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبل وفي هواة أخرى قال هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى السبع ولكن لا كبيرة مع الاستعطار ولا صغيرة مع الاستعطار نعم وقال الإمام أحمد الكبيرة محدودة لا معدودة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخر ما في حد في الدنيا أو عين في الآخرة فهو كبير وما لا فلا فالزنا مثلا كبيرة ثرقة كبيرة القذ كبيرة من جر ثوبه خيالا لمضي له إليه كبير كما في حد في الدنيا أو عين في الآخرة فإنه من كبائل ذنوب قال ابن عبدالقوي في منظومته الدارية التي يتقع في نحو أربعة عشر ألف بيت في الفقه قال فما في حد في الدنيا في الدناء فما في حد في الدناء يعني في الدنيا أو تواحد في أخرى كبرى على نشر أحمد ثم يعني فني أو اعلمهم لان لو ان تكون من الثانويه علامه فاسم كبرى ينسب بانهم من كبار الدنيا على نسب احمد وزاد حفيد المد حفيد المجد اوتا وحيده بنسب لهنال ولعن مؤبدي <تصفيق> من وحيد المجد شيخ الثرام المكرمية وزاد حبيث المجد أو توعيده بنفيا لإيمان مثل لا يؤمن من فعل كذا وكذا ليس منا من فعل كذا وكذا ولعن معبل يعني ما ذكر في اللعن مثل لعن الله من لعن والدين وأسبح ذلك فزاد كم زاد كم زاد زاد اثنين ما اثنين يقول ايه تكون <تكلم> <تكلم> اربعة ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام اخر قال فيه ما رتب عليه عقوبة خاص دينية او دينوية فهو من كبارك وما كان فيه مجرد مجرد التحرير أو مجرد النهم فهو ناس صغار ووجه ذلك أن تخصيص الدنب بالعقوبة يدل على عظمه وإلا لكتفي بالعقوبات العامة على الدنوب لكونه من على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ الإسلام ضابط لا بأسليم لكنه سوف يدخل فيه دنوب كثيرة يدخل فيه دنوب كثيرة ولكننا لم نجد فارقا يثنق بين الكبائر والصغائر إلا من ذلك فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كثيرا كليّة مثلما يقال والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره ضوائقة هذه جميلة في إيمان دنيوية كالحب أخوية كالوعيد ثلاث في الله وكل من يراه مطيعاً ولا يزول إليهم ولا يذكّين ولهم عذاب الحلم وهذا هذا تعريف لكبرى بالعد أو بالحد بالحد نعم نعم نعم هو العود على <تصفيق> يعني معنى أن من له حق القتل اقتص بناس القصر طيب نسأل هل هذا أجوان وظهوم حق له حق له لكنه لكنه في القصر قال العلماء لا يستوفى إلا بحررة السلطان أو نائبه لأن لا كان متكثفا غير على أن بالخير القادم عمر ترى بعض بينكم أقول هذا غير صحيح يقول إذا كانت الدنوب بينك وبين العداد فهي من الكبار المضال هنا بينك وبين العداد فهي من الكبار وما كان بينك وبين الله فهي من الصلاة أقول هذا غير صحيح لأن من جب توبه الخير لم نضر الله إليه ما, ما. ما أظلم ساحب هنا ما الكبائر <تصفيق> كبائر وسيئات ما قال نكفر عنكم كبائر أو نكفرها عنكم قال للمتاج كان يقوم نكفر السيئات يعني نكفر الصغار نا. لا لا كيف كان يقوم نكفر الكبائر وفاع واضح؟ نعم نعم ها نعم عضوان وضول من فوائد قوله تعالى ومجاه ذلك عضوان وضول نشيبات تناني يا خاد خادم جي تقرأني القرآن قال الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيبه نار هل العدوان والظلم او غيره لا الى انهما مترادفتان وقيل المتبينة العدوان بأكدار التعدي على القليل عن طرف وعم والظلم ظلم النفس أيهما أصح متبينان أو متببثا أيهما أصح متبينة بنعنى هذا إيه بمعنى. لأي شيء صحهت أنه متبين بناءنا على أن الأصبر في الكلام التأسيس والمغاية يعني دون التوكيد والمراد قال وفعلا أنت بتجنب كذاء رماة من عنك وتبترم سيادكم وتفلقون مثلا كريما من فوائد هذه الآية الكريمة أن الضموب المنه أن ما نهى عنه انقسم إلى كذاء وصغاة لقوله أنت بتجنب كذاء رماة من عنك وتبترم عنكم سيادكم ومن فوائده تفاضل الناس بالإيمان تفاضل الناس بالإيمان وجه أن الإيمان يرداد لزيارة العمل كمية أو كيفية أو نوعا نعم هنا قسم الله المعاصر إلى قسمين وكلما كان الإنسان في ناصية أسد كان إيمانه وأقل. فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الذي عليه جمهور أهد سنة أن الإيمان يزيد ويقصر بدليل الكتاب والسنة والواقع أردتم الكتاب قال الله تبارك وتعالى فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وقال تعالى ليستيقن الذين هون تكتاب ويزداد الذين آمَنُوا إِيمَانًا وهل في الآياتين جريم على النقص؟ نعم لأنه لا تتصور زيادة إلا بما نقصدون عنه وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين يعني النساء أذهب لذب الرجل الحازم من إحكاقه وأما الواقع فضعت الأعمال عند عهد السنة من الإيمان والأعمال تتفاضل بالزيادة. أليس كذلك؟ المصلّي عشر ركعات لا يسويه ما... لا يسويه من ثلاث ركعات. وهذا واضح محسوس. كذلك أيضا في القلب الإيمان يزيد وينقص في القلب. تريد ذلك أن إبراهيم قال رب أريني كيف تُكل الموتى؟ فانا اولا صدق وانا بدل ولكن يطمئن قلبي ليزيد ثباتا وايمانا وانت بنته تقص ان ايمانك بالسيد ذا من قلبه فيدا ذا كمخبر في خبر وهو عندك ثقه امنت الخبر فاذا جاء احد مثله وأخبرك بنفس الطباب الجاب إيمانك لشيء ولو أخبرك بعكسه ضاعف إيمانك الأول هذا يخبرك بيتفقه فلس كذلك هذا الشيء كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل مراقبة الله يجب الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بنادي ربي، ربه وأنه في أحلى ما يكون وعلب ما يكون وأنه قد داق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا الشرور ولا يريد لا ولا أعرف ما يرى أحسن ولا أقيد من الشاعة التي هو فيها سواء كان في صلاة أو في طاعة القرآن أو في